ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعليا لكم وعنا ونقصني دي لها انتهم بميل والبوت شوقتان قصة دواما ورقيني مع لله حالكاني وإذا عدا اسلامي قائية اللي جدته إلهي ختاما ينالون تمحيصا الإلهي وإسلاما وعيل بحبر الله كان تسما فكل مضى نحو الحياض وما <تصفيق> <تصفيق> ومالني ما خمسة بيشجرد رتها يفر يتبانك بيشافر يكون فر بقولي الله بي يفر تكنا بعند كودة بيشكت وبري الله ما ذكني الله بعثنا وركاد إذا عدنا ما أنت كم خلي كميدا وحكم إذا كل يوم كترسل إذا ما ذك فارت ناجيريا ووارن لبجل الله ولاك تيجول يوجن <تصفيق> تالولا لدا عي حراي إذا ماذا مرايكن كأيو مشركين ترى في ده كل يهين قلبيت كمجال ده الرمادية دلك عراق يخخرح مين الله لا يك تجارين وعفوا بايفوقها وكسعدا ليجي ميت كام ده وقام ياشا مرتدين تسلحدين دلك عراق وحاسدوا كل وركن ما تكوم خلي دون تانها والغلوك الله يقلا عايو لا ينك عراق يشام بل هاترنان يذكوري جو ولاكن سلعاني وينه هيا وركا وفافسان ماهاتساني دابو الزايد هاتنه اي نكو بلونه او الى يدا سلاح الدين الله فد جيس اسكار تقلافه دا ايه وحيقه رحمه الله باكس جارين قارين وعيسويه يفوره يسفوره او اولا سعوده يسريه قوته معتسمه القيسي او احا وقاميه قوته دا اللبي يطبناه دا عيدما دا سلاح الدين اساق وقصو داقان داقان السكريات ايه وخوي قلب مقاله دا بيدي وحانكدشي بربر كالجاريج اي هراق مرتد كاي يوم مشهد اي يضع وعاترو الى الذي سكمده الله خيانكما هاتسام ولالى عراق انضار الله فاللي جيس اصكار تقيله فضى اي وحي جنتلن وعجراته الله بيكسدهن حيرو عيدا او اي عيدا كم رايك انكي يعيد مدى الرافضه ذو كليه مقودهه بيحيرنك حديثه اي قلبت كمقاله الرمادي وين الهلين الله ياناقوم هاتسان ولا يذا عراق كركوك الله كدب متكامدة هكوتوين تجوك تعولوس اي اس كارتقل فضائيا وحاشا لي أصورك شيئين يترهو بيال الله اسكو إما حجل حجر عشائر ككل هايين تولد الماجد اي ديقان الرياض وين الهلين الله ياناقوم هاتسان ولا يذا عراق الدجلاء وفي <تصفيق> جم الله كذب اسكر تاخي لا يا وحي بمقعمي طلب اكسده مقولي كان مرتد قازي فيسال اه الجايوس وشخيني يعيدا ترافض اضاؤكي الميل ولو تولد علي رش ايكون فربا وحيلو ايانا نكسو جارتي الله ايانا نقم هاتسن حاطنا اين اجودو بلوينها الشام ولاية الشام الخير الله فضل جيس اسكت الى فضا ايا وحي هوب الله بكسدين جاري ايليه مرتدين تبيكي تب كيذا وكسكنا تولد الجردي وحانك رشي وحيال ذكاري جايه هلا قلب حبناه دو الله ايانا نقم خاطا اينكو سو گب جب گبين و اومي لا يرجل بيت كافريكا وافجين الله كدي باسكر تقيله فضائيه وحي وير رجله اومين كلن قط ترسن ايدن كريد دن نايجيريا جيت اسكو هر لوبدا دگمو اي مارتي كابورنو كدب وحي لبكسدين هبقابو بياشا وحي نوكو قرحيين لابا مينا تاسو سوبطي هلا يغشان ايو طوان حبنود كلا هري مجاهدين تايا نوكو وي غاري ايدان اه وحي نسو قني مستين غاري اه يوه بيو رساس كلا دون الله ايانكم عدسا سدو كلي اسكرت خلاف وحي شليت دميو تون بي لبيك سدينس الديك ايييدن كيريدنا نيجيريا كلي هينا وين الله أي عدسا ما والله فانيقل انتدام بها دولة بيد موحين وذكرتك الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد يماما على كل احزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما اذا نحوهم جمع الكلاب ثباتا, ثباتا